119. يحسب أن ماله أخلده 110. كلا لينبذن في الحطمة 111. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة 112. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة م الْ الحُقََةُ نارُ اللهَّهِ المُقَدََّ تَققعُ على الأأَسْكِدََّ تَققِع على الأكدهَ إَّهَا عَلَه مُصَدَةٌ فِي عَمَدٍُّ مَدددَ إَّهَا عَلَهِم مُفَدَةٌك عَمَدٍ م بمدلكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله